فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبُدْنَ جَعَلناها لكم من شَعائِرِ الله لكم فيها قِيَم فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخّرنا لكم لعلكم تشكرون